ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوم للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير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 كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذيرون فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نعقل مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ فاعترفوا بذنبهم huum, لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ غُلُوًّا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رزقه وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أملتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير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 قل أرأيتم إن أهلكن يالله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمننا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل raitum innostuimme ja kumaralla, غورا فمن he يأتيكم فمن يأتيكم